ف ا ل ي و م ا ل ذ ي ن آ م ن و ا من ا ل ك ف ا ر ي ض ح ك و ن ع ل ى ا ل ر ا ينظرون ه ل ث و ب ا ل ك ف ا ر م ا كانوا ي ف ع ل و ن